تكرار كثير، هذا من عقبات طلب العلم صعوبة حفظ المعلومات ولكن لابد من الاستعانة بالله عز وجل تحمل وذكر عن الإمام الشيرازي الشافعي صاحب المهذب رحمه الله رضي الله عنه هذا الإمام الجليل. ذكر عنه أنه كان يعني يكتب كل قياس ألف مرة يعني القياس في الأصول الفقهر هكذا مسألة من مسائل القياس حتى يحفظها فكان يكتبها ألف مرة لماذا؟ فحتاج إلى سطر يكتب لو كان هذا القياس سطر واحد سيكتب ألف سطر حتى يثبت لذلك بعضنا يقول والله أنا أنسى كثيرا طبعا نحن ننسى لأننا لا نراجع نريد أن نحفظ ولا ننسى هذا لا يكون غالبا الحفظ لأتي بعمل السيان غالبا هو ذرية سيدنا الروح لذلك يقال له أبو البشر الثاني أن البشرية هم يرجعون إليه وهذا ورد في القرآن صريحا ربنا عز وجل قال وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذريته هم الباقين فالذي بقي هم ذرية سيدنا نوح وأما المؤمنون الذين ركبوا معه في السفينة فلم تستمر ذرياتهم أولئك المؤمنون انقطع نسلهم الذين كانوا معه في السفينة ونجوا ولكن الذي بقي في الأرض هم أبناء سيدنا نوح لذلك هو يسمى ابن البشر الثاني بعد سيدنا آدم لأن نسله انتشر من عهده إلى وقتنا الحالي. نسله هو الذي انتشر. هود وهو نبي من نسل سام بن نوح. أرسله الله تعالى إلى قوم عاد. وهم قوم ماهرون في فن المعمار كان عندهم خبرة البناء وكانوا يسكنون الجبال في أرض الأحقاف التي تقع في شمال حضارة موتا في بلاد اليمن فلما كذبوه أهلكهم الله بالريح قوم سيدنا هود هم عاد هؤلاء أهلكهم الله بالريح بريح صرصر شديدة قال الله تعالى وأما عاد فأغلكوا بريح صرصر عازية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حثومة بقيت هذه الريح سبعة أيام فترى القوم فيها صرع كلهم هلكوا كأنهم أعجاز نقل قاوية صرصر أي شديدة الصوت لها صوت شديد وعاتية قوية شديدة حصوما متتابعات وهذه الريح هي من جنود الله عز وجل ربنا قال وما يعلم جنود ربك إلا هو فقوم أهلق بالماء وقوم بالريح وربنا عز وجل أجعل الريح خيرا وشررا لأنها تأتمر بأمره سبحانه وتعالى قال صالح وهو نبي من نسل سام بن نوح صاحب الناقة يعني من معجزاته الناقة لأن قومه طلبوا منه معجزة وكانت معجزته الناقة التي خلقت وخرجت من صخرة ولكن قومه كفروا وقتلوا هذه الناقة ابتلاهم الله بها هذه الناقة التي خلقت ربنا عز وجل ابتلاهم بها وهي أن يكون الماء الموجود في مدينتهم أو قريتهم يقتسمونه بينهم وبين النار الماء يوم لها ويوم لهم وحذرهم من قتلها ولكن قام شقي من أشقياء قومه فقتلها فأهلكهم الله أرسله الله إلى قوم ثمود إذن سيدنا صالح قومهم ثمود، وهم قوم ينحتون الجبال بيوتا كان عندهم خبرة في نحت الجبال فكانت بيوتهم في الجبال مساكنهم بالحجر وهي المعروفة بمدائن صالح بين الحجاز والشام في الجنوب الشرقي من أرض مدينا، وهي مجاورة لخليج العقبة. هذه في في في فلما كذبوه أهلكهم الله بصيحة جبريل. سيدنا جبريل صاح عليهم صيحة فأهلكوه. قال الله تعالى. فأما تمود فأولكوا بالطاغية الطاغية الصيحة المجاوزة للحد في الشدة فكانت صيحة شديدة أهلكهم الله بها سيدنا إبراهيم وهو خليل الله خليل الله يعني هو ذور المحبة لأن الخل هي المحبة فكان محبا محبوبا ربنا عز وجل جعل له هذه المنزلة وهي وهو أنه كان محبوبا من الله عز وجل وأبو الأنبياء ويتصل نسبه بسام بن نوح كل الأنبياء والرسل بعد سيدنا نوح يعودون إليه لأنه أبو البشر وهو الذي أنجاه الله من نار النوروذ ذلك المجرم الذي أراد إحراق سيدنا إبراهيم ربنا عز وجل أنجاه منها قال الله تعالى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فربنا عز وجل حفظه وما حرق بالنار وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسريين فأنجأه الله عز وجل من النار واستمر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى طيب نكمل إن شاء الله في مجلس آخر الحمد لله رب العالمين الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الإمام النووي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به أجمعين وروينا في سلم أبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن أنسه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعمل إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنه الشيطان من قال إذا خرج يعني إذا خرج من بيته فهذا ذكر الخروج من البيت وهو كما نرى كلماته قليلة ولكن بركاته عظيمة وينبغي أن نحرص على هذا الذكر حرصا شديدا عند الخروج من البيت لأن فيه فوائد عظيمة جدا. فقال هذا الذكر يقال له يعني يقول له ملك من الملائكة كفيته يعني كفاه الله في هذا الخروج كفاه الله ما أهمه ووقيته يعني من الضر وهديته يعني من من من أهل الهداية فحصل له الكفاية والوقاية والهداية ببركة هذا الذكر النبوي العظيم وها في هذا الزمان ينبغي أن يحصن المؤمن نفسه كثيرا فهذا زمان فتن وزمان مصائب ففي هذا الذكر وقاية عظيمة إن شاء الله قل ولا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله طبعا هنا عندما نقول بسم الله يعني خرجت متبركا بسم الله أو مستعينا بسم الله يعني مستعينا بالله عز وجل توكلت على الله طبعا التوكل على الله هو تفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب فيأخذ بعد ذلك يتوكل على الله يفور الأمر إلى الله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالسبب. وأما الذي يدره الأسباب يقول أنا متوكل هذا خطأ هذا ليس توكلا هذا تواكل كمن يريد دخول الامتحان ولا يدرس يقول أنا متوكل على الله لهذا ليس توكلا، هذا كسل. لذلك لا بد من الأخذ بالأsthm، ندرس ونشتهد في الليل والنهار، ثم بعد ذلك ندخل الامتحان فإذا لم نحصل على العلامة المرجوة، لا نلام لأننا بذلنا جهدا، نستطيعه هذا التوكل إذا. بعد الأخرض بالأسباب توكلت على الله ولا حول ولا قوة لا حول يعني لا تحول عن معصية الله ولا قوة على طاعة الله إلا لله وهذه الأذكار التي نقولها إذا قلناها ونحن نفهم معانيها فيكون الأجر أكثر بذلك وهذه الأذكار النبوية التي تقرأ عند الدخول والخروج وغير ذلك كلها تشتمل على تثبيت العقيدة في القلب عقيدة التوكل على الله والانتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وأنه هو المالك وهو النافع والضار فمن شأن هذه الأذكار أن تربط قلب المؤمن لله عز وجل فما ينبغي أن نكتفي بترديدها دون تفهم معانيها طبعا ننتفع من الذكر الذكر ينفع على كل حال حتى لو لم نتدبر معناه ننتفع منه ولكن نحاول أن نتدبر ونفهم فلعل النفع يكون أكثر وزاد أبو داود في روايته فيقول يعني الشيطان لشيطان آخر كيف لك برجل طبعا ليس فقط هذا الرجل في كل من يقول حتى المرأة كيف لك برجل قد هدي وكوفية ووقيا يعني من قال هذه الكلمة يئذ الشيطان من إلائه وإغوائه لأنه تحصن بهذا الذكر المبارك الشيطان يكون عنده يأس بعد ذلك كيف لك برجل يعني ماذا تفعل يعني شيطان يقول لآخاه هذا لن تستطيع إيذائه لأنه تحصل بهذا الحصن العظيم وروينا في كتابي ابن ماجه وابن وبنثوني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله التفلان على الله يعني الاتكال التوكل لا حول ولا قوة إلا بالله سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث وهناك عدد من الصحابة عرفوا بالإكثال من الرواية منهم سيدنا أبو سعيد الخدري والسيد عائشة رضي الله عنها وسيدنا ابن عمر سيدنا ابن عباس سيدنا أنس هؤلاء الصحابة كانوا من أكثر الصحابة رواية وسيدنا أبو غرير أكثرهم ذلك أنه لازم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ملادمة تامة فما كان يفارقه وأوتي حافظة قوية بمعجزة نبوية بمعجزة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أوتي حافظة قوية لا ينسى ولكنه صبر على طلب العلم فكان يلازم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ملازمة تامة وترك كل عمل لما كان عنده زراعة ولا تجارة ولا شيء وإنما يلزم صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وسبب له ذلك أنه مر عليه أوقات كان يحصل له فيها جوع شديد حتى ذكر أنه أحيانا كان يسقط على الأرض من الجوع من صبره ونازمته لطلب العلم وبرة كان في جوع شديد ووقف في الطريق الذي يمر فيه الصحابة رضي الله عنهم لعل أحد منهم يدعوه إلى شيء من الطعام فمر سيدنا أبو بكر فسأله سيدنا أبو غريرة مسألة عن آية من القرآن سيدنا أبو غريرة يعلم معناها لكن يدعوه لكن سيدنا أبو بكر لم يعلم أنه جائع كما دعاه. ومرة سيدنا عمر سأله ليدعوه ما دعاه ما علم أنه جائع. وبعد ذلك مرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً كثيراً. فرأه. رأى سيدنا أبو هريرة فعلم أنه جارع قال أبا هر تعال ذهب معه إلى البيت ودخل إلى بيته الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام وكان حينها في بيته كأس من الحليب فقال لسيدنا أبو هريرة لي أهل الصفة أهل الصفة هؤلاء كانوا فقراء من الصحابة في المسجد النبوي يعني مأواهم المسجد النبوي السيدنا أبو مريرا جائع يوشدي ويدعو أهل الصفة وقال أهل الصفة كثيرون وماذا سيبقى لي من هذا الحديث لكن لابد من طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام فدعاهم فجاءوا واجتمعوا في بيت سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أمره سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أمر سيدنا أبا هريرة أن يقدم هذا الحليب لأهل الصفة فصار يعطيهم واحدا واحدا هو عبار عن كأس ولكن ربنا بارك فيه فكان كل منهم يشرب حتى يروى هكذا إلى أن شربوا كلهم وبقي بعد ذلك سيدنا أبو هريرة فقال له عليه الصلاة والسلام بقي لم يبق إلا أنا وأنت لم نشرب اشرب يا أبا هريرة فأخذ هذا الكوبة وشرب منه فقال له الصلاة والسلام اشرب قال فشرب ثم يأمره بالشرب فشرب حتى رويا ريا عظيما وقال لا أجد له مسلكا يعني لا أستطيع اشرب بعد ذلك فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام البقية وشرب فهذا هذه صورة من صور صبر سيدنا ببيران هو إنما جاع من صبره على طلب العلم كان يستطيع أن يدره طلب العلم ويعمل ويحصل على المال والطعام ولكنه آثر طلب العلم وصبر سنين وحفظ علما عظيما بقي خيره في الأمة إلى الآن وا احتاجه الفقهاء كلهم ما رواه سيدنا أبو ريا احتاجه كل الفقهاء المذاهب الأربعة فيها أدلة أدلةها فيها من الروايات هذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه أرضاه وبعد ذلك ربنا عز وجل فتح له الخير وأغناه وصار أميرا على المدينة المنورة بعد أن صبر هذه السنين قال باب ما يقول إذا دخل بيته يستحب أن يقول بسم الله وأن يكثر من ذكر الله تعالى وهذه التنبيهات الجليلة نحن بحاجة ليها في هذا الزمان فكثير من بيوت المسلمين انتشرت فيها الغفلة وقل فيها الذكر وكثرت فيها المعاصي فأظلمت هذه البيوت على أهلها فينبغي أن نجتهد في أن نصلح من شؤون بيوتنا وأهلنا وأن نجعل هذه البيوت بيوت ذكر وخير وتلاوة القرآن ف. بيوت المسلمين كثير منها الآن الناس فيها يضيعون أوقاتهم في مشاهدة الغناء والتمثيل وغيرها هذا ينبغي أن نصلح نصلح شؤون بيوتنا لابد من أن تكون البيوت بيوت خير بالسحب أن يقول بسم الله إذا دخل وأن يكثر من ذكر الله تعالى كيف يكثر من الذكر والتلفاز يعمل في الليل والنهار كيف يكثر من الذكر والهواتف في الوجود كل واحد معه هاتف يعبث به ويضيع وقته بالرسائل التي لا فائدة منها ومشاهدة الأشياء والصور الخبيثة ساء الله العظيم لابد من تغيير أحوالنا. تغيير أحوالنا وأن يكثر من ذكر الله تعالى وأن يسلم إذا دخل البيت يسلم ولو كان البيت فارغا ما في أحد وأن يسلم سواء كان في البيت آدمي أم لا ولو كان البيت فارغا يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهذا هذا السلام فيه بركة فيه خير لهذا البيت لقول الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة وهنا في هذه الآية يعني لابد أن نتأمل هذه الأوصاف العظيمة ربنا عز وجل وصف هذا السلام بأنه مبارك طيب فيحدث في البيت خيرا عظيما فإذا دخل فسلم فربنا عز وجل ببركة هذا السلام يجعل في البيت أنوارا وأسرار وبركات عظيمة جدا فهذا من أسباب حصول البركة في البيت وبعض الناس يقولون ما نجد في البيت بركة لا في الوقت ولا في الطعام ولا في السبب هذه ترك هذه السنن ترك هذه السنن والآداب هو الذي يحدث فقط للبركة في البيت أما من حافظ على الآداب والسنن النبوية وحاول أن يخرج من بيته ما لا يرضي الله عز وجل فهذا البيت يكون مباركا تحية من عند الله مباركة طيبة هذه هذا السلام فيه بركة وهنا فسلبوا على أنفسكم آه يعني آه إذا كان في البيت أهله فهم كنفسه سلموا على أنفسكم يعني على أهليكم وأولادكم وغراباتكم الذين هم كأنفسكم وأيضا تحتمل على أنفسكم يعني إذا لم يكن في البيت أحد إذا لم يكن في البيت أحد فسلم على نفسك وهذا السلام فيه البركة وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك فسلم فهذا أمر بالتسليم إذا دخل بيته وكثير من الناس عن هذا غافلون فيفتح الباب ويدخل مباشرة يتكلم بالكلام يعني في الدنيا وهكذا لا ينبغي أن نبدأ بالسلام كما هي هذه السنة النبوية فسلم تكن بركة عليك وعلى أهل بيتك في هذا السلام بركة للبيت وروينا في سنة أبي داود عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه واسمه الحارث وقيل عبيد وقيل كعب وقيل عمرو طبعا هذا الخلاف في الاسم بسبب أنه شهر بكنيته أبو مالك فلما شهر بكنيته حصل خلاف اسمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولج الرجل بيته يعني دخل بيته فليقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج يعني الدخول بخير والخروج بخير. بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا ثم يسلم على أهله. يقول هذا الكلام ويسلم على أهله في البيت. قال لم يضعف أبو داود وذكر الإمام النووي رضي الله عنه سابقا قاعدة أن الحديث الذي يرويه أبو داود ولا يضعفه فهو مقبول عنده محتد به يعني أقل مراتبه أنه حديث حسن عند أبي داود وروينا عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه واسمه صليل بن عجلان عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل سيأتي معنى ضامن يعني هو ذو ضمان يعني له ضمان من الله عز وجل رجل خرج غازيا في سبيل الله عز وجل فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجر وغليمة فهذا ضمانه الجنة أو الأجر والغليم ورجل راح إلى المسجد يعني ذهب إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بما ناله من أجر وغليما ففي ذهابه إلى المسجد هذا الخير العظيم ورجل دخل بيته بسلام دخل بسلام يعني دخل مسلما هذه البأل المصاحبة متنبيساً بسلام مع سلام مسلماً، فهو ضامن على الله سبحانه وتعالى، إذن له ضمان من الله أن مثيبه وأجره الأجر العظيم هذا محل الشاهد، لأنه يتحدث عن دخول البيت بسلام التسليم، حديث حسن رأوه داود بإسناد حسن. روي الحديث هو سيدنا أبو أمامة الباهلي هذا الصحابي الجليل الإمام الحاكم في المستدرة يروي أن رجلا جاء إلى سيدنا بأمامة الباهلي وقال حدثه برؤية رأى له رؤية فحدثه بها والرؤية الطيبة بشارة لذلك من رأى لأخيه رؤيا حسنة فيستحق أن يذكرها له لأن فيها بشار فإذا رأى لأخيه المؤمن رؤيا طيبة فلا يكتمها يذهب يقول الله لأمر أتيته تفعل كذا كذا يعني أمر أمر طيب إذا كان الأمر حسنا فهذا من السنة النبوية أن تبشره لأن الرؤيا من المبشرات لم يبق من النبوة إلا المبشرات ما هي المبشرات الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له يراها المؤمن أو ترى له فهي بشارة فهذا رجل رأى بشارة لسيدنا لأمامة الباهلي فحدثه بها قال له رأيت في منامي أن الملائكة تصلي عليك شعر عظيما الملائكة تصلي يعني تستغفر وتدعو لسيدنا أبي أمامة كلما خرجت وكلما قمت وكلما دخلت وكلما جلست يعني دائما الملائكة رأيتها تصلي عليك فسيدنا أبو أمامة رضي الله عنه يعني كان من أهل التواضع لم يفخر بهذه الرؤية ما قال يعني انظروا كيف أنا يعني هكذا ما مفتخر بها ذرويا قال اللهم غفرا يعني استغفر وهكذا المؤمن إذا منح يتواضع ويرى أنه ليس أهلا لذلك قال اللهم غفرا دعونا عنكم دعونا عنكم يعني لا تحدثوا بهذا الشيء يعني بما فيه مدح يعني لا يريد أن يمدح يعني ويسنع عليه ثم قال وأنتم لو شئتم لصلت عليكم الملائكة. يا سيدنا أبو همامة أبو همامة أخذ هذه الرؤيا واستعملها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى فهم الصحابة رضي الله عنهم. أخذ البشارة وجعلها باب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك أرشد السامعين وقال وأنتم لو شئتم صلت عليكم الملائكة كيف؟ قال في ذكر الله عز وجل وقرأ الآية القرآنية يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحهم ذكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم ملائكته فربطت الصلاة بالذكر ذكرت بعد الذكر فسيدنا أبو امام ينبه هؤلاء إلى هذا الأمر يقول كأنه يقول إذا شئتم أن تصلي الملائكة عليكم فأفسروا من ذكر الله لذلك هذا هذه نصيحة جليلة من هذا الصحابي العظيم رضي الله تعالى عنه وأبوه قال ومعنا ضامن على الله تعالى وكما ورد في الحديث ضامن لأن يشرح هذه الكلمة أي صاحب ضمان والضمان الرعاية للشيء الضمان الرعاية للشيء ضامن الله يرعاه ويعتني به كما يقال تامر ولا بي هذه مسألة في اللغة العربية يشير إليها الإمام النووي رضي الله عنه وهو أن هذا الوزن فاعل تامر ولابن يأتي للنسب يأتي للنسب يعني نسبة شيء إلى شيء إذا قلت هذا تامر يعني هو ذو تمر لابن يعني هو ذو لب، منثوب لللب. فهذه في الغغة العربية من صيغ صياء النسب فضامن يعني هو ذو طمال أي صاحب تمر ولبن وهذه يعني ومنسوب للتمر يعني يبيع التمر واللبن أو عنده تمر ولبن وكما قال الشاعر يذكرون ميتا في هذا أن امرأة تقول لواحد يعني خدعها وادعى أن عنده تمر ولبن قالت وضررتني ودعمت أنك لابر في الصيف تامر وزعمت أنك لابن يعني ذو لب الصيف تامر يعني ذو تمر، فمعناه أنه في رعاية الله تعالى وما أجزل هذه العظيمة اللهم أرزقناها هذه هذا دعاء من الإمام النووي رضي الله عنه فهو يرضي بنا بهذه الأعمال الجليلة وما أجزل وما أجزل يعني وما أعظم هذه العطية هذا تعجب من عظم هذا العطاء الرباني هو أنك تنال بدخول بيتك بسلام تنال هذا الضمان والعطاء الرباني الجليل لذلك يقول الإمام النووي هذه الكلمة العظيمة وما أجزل هذه العطية اللهم ارضناها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 في تلك الليلة من المبيت والعشاء، فإن صاحب البيت ذكر الله. مع ذلك إذا لم يذكر فإن الشيطان يبيت ويأكل. وهذا شأن البيوت الغافلة، البيوت الغفلة التي لا تعرف الذكر ولا الصلاة ولا الدولا. فإنهم يشافش فالشيطان يشاركهم في نوم في بيوتهم والأكل من طعامهم. ولذلك لا يشعرون براحة في البيت البيت الذي ليس فيه ذكر لا راحة فيه ولا طمأنينة فيه لا يأتي الطمأنين والراحة والسرور إلا إذا كان البيت منورا بذكر الله عز وجل ذلك لا بد من العمل على إصلاح البيت إصلاح بيوتنا قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت ينام في البيت وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء يأكل وينام رواه مسلم في صحيح وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجع من النهار إلى بيته قال الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن, تجير أن تجيرني من النار إسناده ضعيف ولكن هذا في فضائل الأعمال إذن هذا إذا دخل بيته قال الحمد لله الذي كفاني وآواني والحمد لله الذي أطعمني وسقاني والحمد لله الذي من علي أسألك أن تجيرني, تجيرني من النار ومن هنا نتعلم أن ننسب النعم لله عز وجل دائما وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه مستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فالإمام مالك رضي الله تعالى عنه ألف هذا الكتاب الموطأ كتاب في الحديث وهو من أصح كتب الحديث وفيه ما يسمى عند العلماء بالبلاغات كما في هذه الرواية هنا بلغه يعني الإثناد ليس متصلا فيه نقص في الإثناد ما ذكر من حدثه فهذه البلاغات الموجودة في وطأ الإمام مالك هي أسانيد ليست متصلا ولكن جاء الفقيه المالكي المحدث الإمام ابن عبد البر فوصل هذه البلاغات أتى بالأسانيد المتصلة بهذه البلاغات ووصلها فصارت عرفت عرفت أسانيدها المتصلة وترك بعض هذه البلاغات فتممها الإمام ابن الصلاح. الإمام الجليل الفقيه الشافعي الكبير أبو عمرو بن الصلاح تمم ما, ما تركه الحافظ أبو عبد البر فعرفت كلها أنها متصلة هذه هذه تسمى بلاغات الإمام مالي بلاغات يعني ما ذكر من حدثه ففي انقطاع في الإثنان وهذا يشبه ما في البخاري ما لا يسمى المعلقات في صحيح البخاري هناك حديث تسمى معلقات يعني حذف من إسنادها من أول الإسناد راوي أو أكثر فهذه معلقات البخاري معلقات البخاري بعض الأحاديث حذف من أول الإسناد بعض الرواة وقد يحدث كلهم هذه المعلقات أيضا وصل ذكر ما فيها من نقص جاء الحافظ بن حجر العسقلاني ووصلها ذكر أسانيدها المتصلة في كتاب سماه اسمه تغليق التعليق تغليق التعليق يعني غلق هذا النقص فذكر الإسناد متصلا فهذه إذن ما نقرأه هو من بلاغات الإمام مالك وروينا في موطأ مالك أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون يعني دخل ما في أحد في البيت يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فلا يحرم نفسه من السلام حتى أو ما كان في أحد في البيت لا يحرم نفسه من بركة السلام هل هناك أسئلة عز وجل هذه الأمة الحوض يوم القيامة رضنا عز وجل أعطى نبيه صلى الله عليه وسلم الحوض هذا يعني ماء كثير طيب يشرب منه المؤمنون يشرب منه المؤمنون فمن مات على الإيمان ونسأل الله فسن الخاتمة نسأل الله أن يرزقنا الوفاة على كامل إيمان فمن مات على ذلك رزق هذه الشرب من الحوض فهذا الحوض هذه الأمة المحمدية لكل من مات على الإيمان يقابل يرى النبي عليه الصلاة والسلام على الحوض وورد أنه عليه الصلاة والسلام يعني ينتظر أمته في ثلاث مواطن قبل دخول الجنة عند الحوض وعند الميزان وعند الصراط فهو يشفع لأمته ويكرم أمته ربنا عز وجل جعل لهذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة إكرامات عظيمة جليلة يسر قلبه برحمة أمته لذلك في الحديث في صحيح مسلم أنه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني بكى شفقة على أمته فنزل سيدنا جبريل بوحي من الله عز وجل يقول رسالة جاءت من الله عز وجل يقول يا محمد إن سنضيك في أمتك ولا نسوءك إن سنضيك في أمتك ولا نسوءك فكل من مات على الإيمان فهو من هذه الأمة وهو ممن يكرم إن شاء الله بشفاعة هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام يقول أمتي هذه أمة مرحومة أمتي هذه أمة مرفوعة ليس عليها عذاب في الآخرة عذابها في الدنيا السلاسل والفتن والقتل تُبتلى هذه الأمة في الدنيا ولكنها مرفوعة هذا لا يعني أن يقع المؤمن في ذنوب المعاصي ويقول أنا سأرحم لا لأن إسرافه وقره في المعاصي والآثام قد يؤدي إلى الوفاة على غير الإيمان والعياذ بالله فلو أن إنسانا قال أنا يوم القيامة سيشفع لي النبي عليه الصلاة والسلام وإذا للآن أنا أفعل ما أشاء من المعاصي هذا يعرض نفسه والعياذ بالله لضم الله. يعرض نفسه لسجب الإيمان لذلك الاستراق على النفس في المعاصي والآثام عدم التوبة، عدم الاستغفار، هذا خطير جدا أحد الصالحين يقول: المعاصي بريد الكفر والعيات بالله. المعاصي بريد الكفر. فيخشى أن يذهب الإيمان بالإسراف على النفس في المعاصي والذنوب الآثام. المؤمن يجاهد نفسه يتق الله عز وجل حافظ على الطاعات، ترك المحرمات. وبعد ذلك يعتمد على فضل الله وعطائه سبحانه وتعالى هنا يعني يقال ما سبب الهم في القلب كيف إزالته يعني الإنسان يبتلى بالهموم هذا شيء يعني طبيعي حياة الدنيا فيها هموم فيها مصائب ومتاعه ولها أسباب كثيرة لكن عرف عند العلماء وعند الصالحين أن من أعظم أثباب ذوالها الإكثار من الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث في ذلك الصحابي سيدنا كعب الذي كان يذكر. هذا الأمر والصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال أجعل صلاتي كلها عليه قال إذا انتكفى همك, همك ويغفر ذنبك ويغطى دينك فمن أسباب تكريج الكروب هذه الصلاة على الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام و من أراد أن يعرف أسرارها وأنوارها ويزداد حرصا عليها، فليقرأ كتاب سيدنا الإمام عبد الله سراج الدين. هذا الشيخ عبد الله سراج الدين ألف كتابا عظيما قدري كل هذا الكتاب خصصه حول الصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا اسم كتابه. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر فيها فضائل الصلاة وفرائدها وقصص حول يعني البركات التي تحصل منها. لذلك هذا الكتاب يحصل أن يعني نطلع عليه وأن قاوه نزداد إقبالا وتمسكا بالصلاة على هذا النبي العظيم عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله أن يبارك في أوقاتنا حتى نكثر حتى نكثر من الصلاة على هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يرحم الراحمين ارحمنا وإلى غيتك لا تكلنا اللهم أبلغ سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم منا أحية وسلاما اللهم عطت قلبه الشريف علينا اللهم اجعلنا من خاص أحبابه في الدنيا والآفرة اللهم يرحم الراحمين يرحم الراحمين يرحم الراحمين, يرحم الراحمين. Uzukna rujukah Syeidina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Qabatan, wamanam, hari ini, dan setiap malam, dengan kehormatan-Mu, ya kehormat yang kehormatan, dengan kelembutan, kehangatan, dan keimanan. Allah menjadikannya dengan Syeidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Qabatan, wamanam, hari ini, dan setiap malam, dengan rahmat اللهم ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين ارحم الراحمين اجمعنا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فأنت على ذلك قادر فأنت على ذلك قادر يا ارحم الراحمين اللهم إننا نسألك ونتوسل إليك في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفرج عن عبادك المؤمنين في بشارق الأرض وغابريها. اللهم ترج عبده عن عبادك المؤمنين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم ما نزل من البلاء والشدائد والفين في عبادك المؤمنين ترج عنا وعنهم وارفع البلاء عن هذه الأمة عالياً غير آلي وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة